شي كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على رسول الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ولا تشركوا به فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلاله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 بَلَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ بَلَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا نبوأن أنهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره اكبا لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون